يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم ينزه الله عن كل ما لا يليق به من صفات النقص ويقدسه جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض من الخلائق هو الملك المنفرد وحده بالملك المنزه عن كل نقص العزيز الذي لا يغلبه أحد الحكيم في خلقه وشرعه وقدره هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي أرسل في العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون رسولا من جنسهم يتلو عليهم آياته التي أنزلها عليه ويطهرهم من الكفر ومساوئ الأخلاق ويعلمهم القرآن ويعلمهم السنة وإنهم كانوا من قبل إرساله إليهم في ضلال عن الحق واضح حيث كانوا يعبدون الأصنام ويسفكون الدماء ويقطعون الرحم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم هو بعث هذا الرسول إلى قوم آخرين من العرب وغيرهم لم يأتوا بعد وسيأتون وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد الحكيم في خلقه وشرعه وقدره ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك المذكور من بعث الرسول إلى العرب وغيرهم فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الإحسان العظيم هو من إحسانه العظيم إرساله رسول هذه الأمة إلى الناس كافة ولما ذكر الله من تن به من بعثة الرسول ومن انزال القران ذكر ما كان عليه بعض اتباع موسى عليه السلام من الاعراض عن العمل بما في التوراة تحذيرا لهذه الأمة من اتباعهم فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين مثل اليهود الذين كلفوا القيام بما في فَتَرَكُوا فتركوا ما كلفوا به كمثل الحمار يحمل الكتب الكبيرة لا يدري ما حمل عليه كُتُبٌ كتب أم غيرها قبح مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يوفق القوم الظالمين لإصابة الحق قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إِن كنتم صادقين قل أيها الرسول يا أيها الذين بقوا على اليهودية بعد تحريفها إن زعمتم أنكم أولياء لله اختصكم بالولاية دون الناس فتمنوا الموت ليعجل لكم مختصكم به حسب زعمكم من الكرامة إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم أولياء الله من دون الناس ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا يتمنون الموت أبدا بل يتمنون الخلود في الدنيا بسبب ما عملوه من الكفر والمعاصي والظلم وتحريف التوراة وتبديلها والله عليم بالظالمين لا يخفى عليه من أعمالهم شيء وسيجازيهم عليها قل إن الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل أيها الرسول لهؤلاء اليهود إن الموت الذي تهربون منه ملاقيكم لا محاله إن عاجلا أو اجلا ثم ترجعون يوم القيامة إلى الله عالم ما غب وما حضر لا يخفى عليه شيء منهما فيخبركم بما كنتم تعملونه في الدنيا ويجازيكم عليه يا أيها الذين آمنوا إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم إذا نادى المؤذن للصلاة من يوم الجمعة بعد صعود الخطيب على المنبر فاتعوا إلى المساجد لحضور الخطبة والصلاة واتركوا البيع لألا يشغلكم عن الطاعة ذلك المأمور به من السعي وترك البيع بعد الأذان لصلاة الجمعة خير لكم أيها المؤمنون إن كنتم تعلمون ذلك فامتثلوا ما أمركم الله به فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا أنهيتم صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض بحثا عن الكسب الحلال وعن قضاء حاجتكم واطلبوا من فضل الله عن طريق الكسب الحلال والربح الحلال واذكروا الله في أثناء بحثكم عن الرزق ذكرا كثيرا ولا ينسكم بحثكم عن الرزق ذكر الله أراجاء الفوز بما تحبونه والنجاة مما ترهبونه وإذا رأوا تجارة أو لهون فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين واذا عاين بعض المسلمين تجاره او لهوا تفرقوا خارجين اليها وتركوك ايها الرسول قائما على المنبر قل ايها الرسول ما عند الله من الجزاء على العمل الصالح خير من التجارة واللهو الذي خرجتم إليه والله خير الرازقين